ما سويت بعد وعاني اللي بروحي سويت غلطتي كانت بيهم تكمل الكشف صحي الهدو منظف بس قلوبه موسخة صحي الهدو منظف بس قلوبه موسخة غلطي جانت شبيرة الصبعي بندم أقضيت ما سويته بعد الواني اللي بروحي سويته اثعر الناس موزي انا وعملهم على نيتي لو ما طيبت وقالبي ما تنكسر نفسي اثعر الناس موزي انا وعملهم على نيتي لو ما طيبت وقالبي ما تنكسر نفسي شıntة صغيرة أثار قلوبه موياي من اسم الوفم بطلا خانا وحبي عين بعين عالم ما تخاف الله خانا وحبي يشوف العين عالم ما تخاف الله غلطتي جانت جبيرة الصباي بندم عفيته Mais souete mais du anni, il